وَلَوْ جَعَلْنَا مَا لَكَرْنَا جَعَلْنَا رَجُلًا عَلَنًا عَلَيْهِمْ مَا يَرِيبُونَ وَلَن تَقْسِطُ وَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ let من يصرف عنه يومئذ فقد وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم